الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرق الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فنسرع بإذن الله سبحانه وتعالى في تتمة الشرح من قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصار رحمه الله كنا قد توقفنا عند باب المنصوبات ليس كذلك؟ نعم يقول الماتن رحمه الله باب المفعول منصوب وهو خمسة المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا ومنه المنادى وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا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 المفعول منصوب وهو خمسة المفعول منصوب وهو خمسه المفعول اي هذا ذكر باب المنصوبات ذكر باب المنصوبات او المفعولات المفعولات قال وهو المفعول منصوب بين حكم المفعول بين حكم المفعول ولم يعرفه فقال منصوب أي حكمه النصب وهل دائما النصب الجواب فيه تفصيل على حسب كل مفعول فهناك المفعولات التي لا يجوز فيها إلا النصب وهناك المفعولات التي فيها تفصيل هي تفصيل كما سياتي قال وهو خمسه اي المفعول خمسه انواع خمسه انواع وفي هذه المساله خلاف في الجمهور على انه او على ان المفعولات خمسه وهي المفعول به والمفعول المطلق وهو المصدر والمفعول فيه وهو الظرف والمفعول معه والمفعول له والمفعول له او لاجله, لأجله اذا هذه الخمسه المفعول به والمفعول المطلق الذي هو المصدر والمفعول فيه الذي هو الظرف والمفعول معه والمفعول لاجله هذه خمسة او له وزاد بعضهم المفعول دونه وهو المستثنى وهو المستثنى وحذف بعضهم المفعول معه قال وهو خمسة وهي التي ذكرت المفعول به وجعل منه المنادى ولهذا قال ومنه المنادى وهو ما وقع عليه عفوا المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل وهذه الخمس ذكرها المات فيما بعد بعد ذكر المفعول المفعول به ومنه المنادى ثم قال بعد ذلك والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه اذا هذه هي المفعولات عند ابن هشام رحمه الله قال المفعول به ثم عرفه فقال وهو ما وقع عليه فعل الفاعل وهذا اظنه تعريف تعريف ابن الحاجب رحمه الله وهذا التعريف للتقريب والا ف هذا يعترض عليه كما ذكرت لكم سابقا فإن الحدود أو التعريفات ليست من صميم علم النحو إنما هي من تأثري, تأثري علم النحو بعلم الكلام وبالتالي لا يلتفت إلى هذه التعريفات كثيرا وإنما هي لتقريب المعنى وتسهيله فالمفعول به هو الذي فعل به الفعل عفوا هو الذي وقع عليه الفعل وقع عليه فعل من الفاعل ضربت زيدا ففعل زيد عفوا ففعل الذي هو الضرب وقع على زيد فانتصب زيد لانه مفعول به كقولك ضربت زيدا ضربت زيدا فضرب فعل والفاعل هو أنا الذي هو التاء التاء المتكلم وزيدا وقع عليه هذا الفعل إذاً واضح الآن لكن لو قلت ما ضربت زيدا هل هنا وقع عليه الفعل؟ الجواب لم يقع عليه الفعل ولهذا هذا مما اعترض به على هذا الفعل على هذا التعريف ما ضربت زيدا زيدا يبقى مفعولا به لكن هل فعلا وقع عليه الفعل ما وقع عليه الفعل لأنه, م... لأنه ماذا منفي بما وأجيب عن هذا الإشكال بأن الت... غايه التعريف والغرض منه إنما هو ماذا التقريب ومراد المعرف والحاد لهذا التعريف هو ماذا بيان ما يتعلق به المفعول أو ما لا يكون المفعول إلا به فحينما تقول ما ضربت زيدا لا يمكن أن يفهم زيد إلا بماذا بتسليط الضرب أو بنفيه عنه فلو وقع للفعل فلو ضرب الله كان مفعولا به فحينما تنفي هذا الفعل من منك فلا يتعلق النفي إلا بمن إلا بالمفعول به فهذا لبيان المفعول به والتعريف به فقال كذربت ضربت زيدا إذن هذا هو المفعول به وقد مضى كثير من أحكامه فيما يتعلق الاتصال والانفصال بالفعل ويتعلق بالتقدم الواجب والتاخر هذا مضى معنا في احكام في احكام الفاعل وبالتالي لم يذكر أن المؤلف رحمه الله لم يذكر هذه الاحكام هنا لانه ذكرها من قبل فمن احكام المفعول به انه قد ان الاصل فيه ان يتاخر عندنا فعل ثم فاعل ثم مفعول به هذا الأصل ولكن قد يتقدم المفعول على الفاعل وهذا التقدم للمفعول على الفاعل له وجهان أو له حكمان عفوا الوجوب والجواب والجواز متى يكون واجبا؟ يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبا متى؟ مضى معنا ضربني زيد ها اذا كان المفعول ضميرا متصلا بالفعل والفاعل اسم ظاهر يعني حال كون المفعول ضميرا متصلا بالفعل وحال كون الفاعل اسما ظاهرا يعني لا بد من هذين الامرين ان يكون المفعول مبني... م... ضميرا متصلا بالفعل وان يكون الفاعل اسما ظاهرا هنا يتقدم المفعول به وجوبا كذلك ها اذا اشتمل ها ضرب زيدا غلامه ضرب زيدا غلامه ها اذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به واذا ابتلى ابراهيم ربه اذن هذان الموضعان مشهوران في كون ان المفعول به يتقدم وجوبا على على الفاعل وقد يتقدم هناك موضع اخر ثالث ذكرنا ثلاث مواضيع يتقدم المفعول به على الفاعل <تصفيق> نسيتم لا لا ونتقدم المفعول على الفعل راجعوا إذن بقي موضع ويتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا جوازا ووجوبا جوازا طبعا إذا لم يمنع منه مانع ولم يوجبه شيء ووجوبا اذا كان المفعول به من اسماء الصداره من اسماء الصداره اذا كان المفعول به من اسماء الصدارة ها ها من من تكرم من تكرم اكرم من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نص مفعول به مقدم وجوبا تكرم فعل وفاعل مستتر وجوبا تقدره انت هذا موضع ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته المفعول به الثاني تقدم أول تقدم وجوبا وهو من اذا كان المفعول به كذلك ها ضميرا منفصلا لو تاخر لاتصل بالفعل ومنه قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبد لأن إياك هذا ضمير منفصل تقدم لكن لو تأخر وكان في موضعه لا وجب أن يتصل بالفعل فتقول نعبدك فهذا نعبدك الكاف هذه لو كانت هنا لابد أن تتصل فلما أخرناها كانت تقدمها لما قدمناها تقدمه هنا واجب لأنها لو تأخرت لا وجب اتصالها إذن عليكم أن تراجعوا إذن هذه أهم الأحكام المتعلقة بالمفعول بمفعول به تعريفه حكمه أنه منصوب كذلك تقدمه بين تقدمه على الفاعل أي توسطه بين الفعل والفاعل الجائز والواجب وتقدمه على الفعل والفاعل معا ثم قال رحمه الله ومنه المنادى ومنه المنادى طبعا المفعول به قد يكون اسما ظاهرا قد يكون ضميرا منفصلا وقد يكون ضميرا متصلا هذه كذلك مسألة مهمه قد يكون اسما ظاهرا كما مثل ناظم المات عفوا ضربت زيدا هذا اسم ظاهر مفعول به قد يكون ضميرا متصلا ضربني زيد ضربته هذا ضمير متصل مفعول به الها في ضربته واليا في ضربني زيد ويكون الضمير منفصلا في إياك وأخواتها إياك وأخواتها فهنا المفعول به ماذا يكون ماذا منفصلا إياك نعبد واضح و وإياه ندعو إلى غير ذلك مؤمن أين المصدر هذا؟ نعم إذا في لسم يدخل في الاسم يدخل في هو الله لا أي شاكده. أي شاكده. أن يشرك هذا مصدر مؤول ان الله لا يغفر الشرك به أو لا يغفر شركا المصدر يؤول لا شركا به. كيف حسيبت العصفورة يغري مغرد وغريدة حسيبت العصفورة لأني حسيبت ترسيم فعلي حسيبت حسيبت ترسيع العصفورة عونا وغربي دور عونا ثانية هذا ج جملة فعلية في محل رفع ها في محل نصب فعل به اه. نعم صحيح كذلك الجارم الزورشي ليس مفعولا به وإن كان له حكم راغبت في العمل راغبت في العمل جارم نعم له حكم يعني من حيث التعلق له حكم مفعول به فنقول راغبت في العمل أو عن العمل كلاهما جارم الزور متعلقا بالفعل رغبة والتعلق هنا بمعنى العمل ورغبا فعل وفاعل فبقي ماذا بقي المفعول فالجار والمجرور متعلقان بالمفعول به بالفعل راغب لكن لا نقول نفعله به لا نقول به كذلك تقول مر مررت بزيد مررت بزيد فعل متعدى الى زيد به في بحرف الجر لكن لا نقول مفعول به في التسميه لا نقول, نقول جار مجرور متعلقان بماذا بالفعل بالفعل مرة وهذا التعلق يعني هو النصب لان لا يكون في الرفع الرفع يكون للفاعل لفاعل والرفع يكون للفاعل والشارح يعني صاحب النظم صاحب المتن ابن هشام ذكر هنا العله والتعليل في كون المفعول منصوبا والفاعل مرفوعا لان الفاعل ما معناه انه مرفوع انه اسم مرفوع والمفعول به كلها منصوبات وعلل بذلك تعليلا ذكره من قبله العلماء وهو أن الرفع ثقيل والنصب خفيف والفاعل واحد والمفعولات متعددة، فأعطى الخفيف للمتعدد وأعطى الثقيل للواحد من باب العدل ومن باب الإنصاف، فالثقيل يعطى لواحد والخفيف يوزع، فالفاعل فالفعل يرفع واحدا فقط لأن العمل عمل الرفع ثقيل. فلا يرفع إلا واحدا وهو فاعل وأما النصب فهو خفيف فيمكن للفعل أن ينصب, أن ينصب عدة, عدة مفعولات وينصب المفعول به وينصب المفعول معه وينصب المفعول لأجله وينصب المفعول فيه كلها في جملة واحدة تقول أكلت طعاما يوم الخميس بغية الشفاء واضح وهكذا فهذه كلها مفعولات وهذا التعليل هذا التعليل تعليلتها كلها اجتهاد من أهل العلم قد يكون قد فيها وجهة نظر من حيث التكلف ولهذا لا, لا يلتفت إلى كثرة التعليل لا يلتفت إلى كثرة التعليل أو التكلف فيها إنما ما ظهر وجهه أنه حسن فلا بس أما ما فيه تكلف لانه قد يقال كما قالوا قبل هذا التعليل ذكروا قالوا للتفرقه بين المفعول والفاعل رفعنا الفاعل ونصبنا المفعول فيقالوا لما لا يقلب تقلب القضي ويكون تفرقاتا يرفع المفعول وينصب الفاعل فقالوا الرفع ثقيل يعطى للواحد والنصب خفيف يعطى للكثير وهكذا إذا قال رحمه الله ومنه المنادى جعل المنادى من من المفعول به لما لان اصل المنادى على وجهه نظر ال صاحب المؤلف وكثير من اهل العلم ان اصله ماذا مفعولا به لفعل محذوف تقديره ادعو حين تقول يا عبد الله فانت قلت ماذا كانك قلت ادعو عبد الله أدعو عبد الله أدعو عبد الله لكن يشكل علي في قولك يا زيد يا زيد حينما تقول حينما تستبدل او ترجع الاسم وتقول أدعو أدعو زيدا يكون منصوبا ويكون ماذا منصوبا على كل حال هو راي لاهل العلم وهو راي وجيه وقوي وأكثر النحات يجعلون المنادى مستقلاً برأسه قسماً مستقلاً برأسه ولو أحكامه ولكنهم يختلفون في هل هو منصوب على وجه النص منصوب بفعل محذوف تقديره أدعو أو منصوب بحرف النداء أو منصوب بحرف النداء هذا أو ذاك المنادى يكون منصوباً ويكون مبنيا على على الضغط كما سياتي فقال ومنه المنادى أي من المفعول به المنادى والمنادى اسم مفعول من الفعل نادى نادى ويصاغ اسم المفعول من من الفعل غير الثلاثي على صيغه الفعل المضارع المبني المجهول بابدال حرف المضارعه ميما ميما مضمومه يصاغ اسم المفعول من الفعل الغير الثلاثي يعني ما عدا الثلاثي ما زاد على الثلاثه بماذا بصيغه الفعل المضارع المبني للمجهول بابدال حرف المضارعه ميما ميما مضمومه يقول الناظم وما عدا الثلاثي أي ما الفعل الثلاثي كل نجعله مثل مضارع لها قد جهلا كذا اسم مفعول كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا واول لهامي من يسر ومنه المنادى وانما ينصب لان شرع في بيان حكم المنادى شرع في بيان حكم المنادى فقال وانما ينصب مضافا كيا عبد الله او شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد او نكره غير مقصوده كقول الاعمى يا رجل خذ بيدي والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به يا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين إذن ذكر حكمين للمناد الحكم الأول هو النصب والحكم الثاني هو البناء على ما يرفع به هكذا البناء على ما يرفع به الحكم الأول قال وإنما ينصب إنما للحصر أي ينصب في هذه الأمور التي فحصرتها لك بإنما لا تزيد عليها إنما ينصب أي, أي المنادى أو المفعول به الذي هو المنادى أو حال كونه منادى قال مضافا أي حال كونه مضافا ينصب المنادى إذا كان مضافا والمضاف معروف ومثله الناظم او الناتن بقوله يا عبد الله يا حرف نداء مبني على السكون لا محل من اعراب عبدا منادى منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره وهو مضاف والله مضاف اليه مجرور وجره الكسر الظاهره على اخره إذن هذا الموضع الاول اذا كان المنادى مضافا فحكمه النصب وانتبهوا جميعا، فإنه يتحدث عن حكم المنادى، وفي باب النحو في المنادى، في باب النداء يتحدث عن حكم المنادى وعن حكم تابع المنادى وعن حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم والمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. إذن هذه كلها أحكام سيأتي بإذن الله في باب المنادى. وبالتالي حتى لا تخطلت علينا الأحكام حينما تحدث عن احكام المنادى حال كونه منادى يعني مضافا فقط هنا مثلا ليس مضافا إلى المتكلم أو مضافا إلى مضاف إلى المتكلم إذا أو شبيها بالمضاف هذا الموضع الثاني والشبيه بالمضاف مضى معنا كثيرا في الدروس السابقة أنهما بواسطه كامل معناه ما كمل معناه وتم بواسطه ما ما ياتي بعده الشبيه بالمضاف لاحظوا المضاف والشبيه بالمضاف يعني يشبه المضاف آه. ما اضيف له يعني هذا الشبيه بالمضاف لا يتم معناه الا بما اضيف له لا يتم معناه الا بما اضيف له يا طالعا مم. يا طالعا طالعا ماذا جبلا فكانه تقول حينما تقول كتاب كتاب من كتاب زيد فتم معناه مع ماذا مع زيد واضح الان فاستفاد المعرفه يا طالعا طالعا ماذا جبلا فتم معنى طالع بماذا بماذا بهذه الكلمه الاخرى التي عمل فيها النصب وهي جبلا فلا يتم معنى الشبيه بالمضاف الا بماذا إلا بما جاء بعدهم وفرق بينهما. فرق بينهما لأن المضاف إليه لا يكون إلا مجرورا أما هذا الذي هو شبيه بالمضاف إليه الأول شبيه بالمضاف وما بعده شبيه بالمضاف إليه واضح؟ لكن شبيه بالمضاف اليه حال الجر حال تعلقه كونه جارا ومجرورا فالمضاف والمضاف إليه المضاف عبد عبد الله والمضاف إليه طالع جبلا عفوا والشبيه المضاف طالع المضاف عبد الله الله في قولك عبد عبد الله وما بعد الشبيه بالمضاف هو من جبلا فهذا منصوب والمضاف اليه يكون إلا مجرورا فجعلوا المشابهة بين الجزء الأول والجزء الأول في الجمله الثانيه فقالوا عبد الله هذا مضاف والله مضاف إليه وطالعا جبلا طالعا شبيه بالمضاف شبه بالمضاف فليتم معنى عبد إلا بالله وليتم معنى طالع إلا بجبلا غير لماذا شبيه بالمضاف وليس مضافا لأن ما بعد شبه مضاف يكون منصوبا ويكون مرفوعا بخلاف ماذا بخلاف هذا المضاف فإن ما بعده يكون لا يكون إلا إلا مجرورة فاختلافها فتشابها في التركيب واختلافها في الإعراب. شو مثال أخ يا مطلي على المجدي إشتهي. يا؟ يا مطلي على المجدي إشتهي. يا مطلي على المجدي. المجدي يا مط. يا مطلي على. إيه. المجدي. إيه. هنا الجار مجهوم تعليق أبي مطلي. شبيه المضاع. نعم شبيه المضاع. ليس للمجد شبيه من المضاف مطالعا شبيه من المضاف لا يكون إلا منصوبا أو مرفوعا أو جارا ومجرورا شبيه من المضاف يأتي بعده ماذا المنصوب على أن نفعل به أو المرفوع على أنه شبيه بالفاعل من نحو هذا وجارا مجرورا وسيأتي التمثيل لهذا فقال أو شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه حسنا وجهه يا نداء حرف نداء وحسنا منادى منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره وجهه هو وجهه كيف تعرب حسنا وجهه حسنا وجهه فاعد نعم مرفوع رفع الضم الظاهره على اخره وهو مضاف واله مضاف اليه واضح لها ويا طالعا يا نداء طالعا منادى منصوب جبلا مفعول به اين الفاعل مستتر مستكن في طالع مستتر يا طالعا هو جبلا طالع هو جبلا واضح طالع زيد جبلا تقول طالع جبلا اي صعد جبلا ويا رفيقا بالعباد يا حرف نداء رفيقا مناد منصوب الباء حرف جر والعباد اسم مجرور والجار والمجرور وتعلقان بالفعل آه آه طالع برفيقا برفيق واضح كانك قلت يا من يرفق بالعباد يا من يرفق بالعباد فالفعل فرفيقا وطالعا وحسنا تعمل عمل الفعلي حسنا صفة مشبهة و طالعا اسم فاعل ورفيقا اسم, اسم فاعل وهذه كلها مشتقات تعمل عمل الفعل إذا هذا الموضع الثاني إذا كان شبيها بالمضاف ينصب فيه المفعول به عفوا المنادى الموضع الثالث اين هو آه نعم أو نكرة غير مقصودة النكرة غير المقصودة عندنا النكرة نكرتان نكرة مقصودة إذا عينتها رجل لكنك أشرت إليه وعينته امرأة عينتها وأشرت إليها والنكرة غير المقصودة مطلقة تشمل الجميع أما المقصوده فلا تشمل الجميع إنما هي شيء بعينه قصده نكرة لكنها قصدت وغير المقصودة لم تقصد ليست مقصودة بعينها فإذا قلت وفرق بينهم في الحكم قد مضى معنا لا أدري في أي باب من الأبواب السابقة مضى معنا ها أي نعم في باب لا نعم في باب نعرفه النكر والمصنف يجمعها يجعلها سبع يجعل المعرفة في النكره المقصودة كذلك في باب المعرفة اظنه في بابي كيف لا أدري لكنه مضى معنا نسيت طيب نواصل إذن قال كقول الأعمى لماذا قال الأعمى لأن البصير قد اذا إذا نادى رجل فهو يقصده واضح البصير الذي يرى اذا استعان برجل لياخذ بيده لا شك انه يعينه ويقصده فقال اعمى لان الاعمى لا يرى من حوله فيقول يا رجلا اي رجل واضح فياخذ بيده فالاعمى اذا نادى رجل فيقول يا رجل خذ بيدي اما البصير فماذا يقول يا رجل خذ بيدي واضح إذا لهذا قال الاعمى حتى لا يلتبس حتى لا ويمكن أن يكون البصير نادى رجلاً بعي... لي... لي... غير مقصود إذا كان الجمع كثيراً هكذا وقال يا رجلاً أي يعني أي رجل يأتي ليساعده في... نعم. نعم لأن الأخذ باليد قد يكون يحتاجه البصير والأعمى لكن ذكر الأعمى هنا وخصا حتى لا يقع إشكال في التعيين نعم. نعم كقول الأعمى نعم يا رجلاً خذ بيدي يا رجل خذ بيدي وكقول الخطيب يا غافله يا غافل. يا غافلا تنبه لا يقصد غافلا بعينه ها لا يقصد غافلا بعينه فقال يا رجل نقول يا حرف نداء ورجلا منادى منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره خذ فعل امر مبني على السكون والفعل اخذ هذا له تصريف خاص في الـ في ال في الامر اخذ يأخذوا. الا في الأمر فتحذب همزته لكن على غير قياس اخذ واكلوا امروا سالا اخذ واكل يصرفان في الصرف في الأمر بحذف الهمزه خذ وكل وخذوا وكلوا وخذنا وكلنا وخذا وكلا والفعل امر يصرف كذلك في الامر بحذف الهمزه احيانا وعدم حذفها احيانا ومر اهلك بالصلاه مروا ابناءكم بالصلاه احيانا افصح ان أمر اذا وصل بما قبله تثبت الهمزه واذا لم يصل يوصل بما قبله تحذف اذن خذ فعل امر مبني على السموم الفاعل المستتر ويستقدروا انت كما مضى معنا في احكام الفاعل بيدي الباء حرف جر ويدي اسم المجرور بالباء وجره ماذا يدي آه. جره الكسر المقدر أحسن. منع من ظهري اشتغال محل بالحركه المناسبه للياء وهي الكسره كذلك هو مضاف الياء مضاف اليه إذن هنا ذكر المواضع الثلاثه التي, يو... التي ينصب فيها المنادى وهي اعيد المضاف الشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة ثم شرع في بيان الحكم الثاني المنادى وهو ماذا البناء لا على الضم ليس على الضم البناء على الضم في قصور البناء على ما يرفع به البناء على ما يرفع به وسيأتي قال والمفرد المعرفة المفرد المعرفه ما المراد بالمفرد المراد له له معان ها احيانا المفرد يقابل المثنى والجمع واحيانا المفرد يقابل ماذا الجمله وشبه الجمله ما المراد بالمفرد هنا واضح انه ليس مم. الذي يقابل المثنى والجمع لانه مثل بالمثنى ومثل بالجمع فلا شك ان المثنى والجمع داخلان في قوله المفرد إذن فمراد نات هنا رحمه الله بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه ولا شبه جملة المفرد نعم عفوا ليس مضافا أو شبيها بالمضاف هذا المفرد الجملة شبه الجملة في بابي في باب المبتدى والخبر إذن المفرد هنا مراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف لأنه قد ذكر حكمهما فيما فيما سبق والمعرفه ضد النكره والمعرفه هنا اما ان تكون اصليه كالعلم واما ان تكون ماذا نكرة غير مقصوده نكره مقصودة يعني هو نكرة لكنه عرف بالقصد عرف ماذا بالقصد وقد جعل ابن هشام النكره المقصوده من اقسام المعرفة من اقسام المعرفة واضح إذا الم المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وهذا أحد معاني المفرد وله المعنى الآخر ما يقابل المثنى والجمع والآخر ما يقابل جمله وش بالجملة المراد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف المعرفة قد تكون أصلية كالعلم وقد تكون ماذا بالقصد؟ معرف بالقصد قصد ولهذا تدخل فيها النكره المقصوده تدخل فيها النكرة المقصودة. يبنى على ما يرفع به يبنى على ما يرفع به أي قبل تسليط النداء عليه فإذا كان يرفع بالضم فيبنى على الضم واذا كان يرفع بالالف فيبنى على الالف واذا كان يبنى يرفع بالواو يبنى على الواو واذا كان يرفع بماذا انتهت او لا كلها علامات رفع كم للرفع اربع علامات ثلاثه للاسماء وواحد للافعال وهذه ثلاثه كلها ذكرناها الضمه وهي الاصل والالف في المثنى والواو في جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسه واضح في الاسماء الخمسه هم لا افعال خمسه لا لا تنادى هنا لا تنادى ف يبنى على ما يرفع به كيا زيد زيد هذا مفرد علم فهو معرفه مفرد معرفه يرفع حالة او قبل تسليط النداء عليه بماذا بالضمه تقول جاء زيد فنقول زيد منادى مبني على الضم يعني نقول في محل نصب ويا زيداني لأننا نقول يا زيدانو زيداني يا حرف نداء وزيداني منادى مبني على على الألف واضح في محل نصب ويا زيدون منادى مبني على الواو فهم لأنه جمع مذكر سالم والآخر لأنه مثنى ومنه قول الخطيب يا مسلمون فهم يا مسلمون فإذا قال يا مسلمين ماذا غير غير مقصودة إذن نرجع الآن إلى الشبيه إلى النكر المقصودة آه غير المقصودة في النصب هل دائما تنصب بالفتحة كما مثل صاحب المثل مثل بالمفرد فقط يا رفيقا يا طالعا يا حسنا فإذا ناديت المثنى ماذا تقول يا طالعان. يا طالعان إذا قصدتهما فإذا ناديت مطلقا لم تقصد هم. تقول يا رجلين إذا كان ناكرة غير مقصودة على النصب وإذا كان جمعا جمع غير مقصود ماذا تقول يا مسلمين فتنصبه وجبع المذكر السنب بماذا ينصب بليا لكن صاحب النتن لم يذكر هذا لم يشر إليه إذن فالمنادة هنا المق... النكر غير المقصودة حان نصبها قد يكون مثنى وقد ت... قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا وقد يكون جمع مؤنث سالم وقد يكون ممنوعا من الصرف إن غير ذلك نفهم إذن فتقول في في المفرد ها يا رجلا يا رجلا هذه نكرة غير غير مقصوده يا رجلا المفرد مثنى نكرة غير مقصوده يا رجلين يا رجلين في جمع المذكر السالم تقول يا مسلمين على انه منصوب نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم اذا كان جمع مؤنث سالم تقول يا يا مسلمات لانه ينصب بماذا بالكسر نيابه عن الفتحه ويجوز فيه بماذا يجوز فيه الفتحه في النداء يجوز فيه الفتحة في جمع المؤنث السالم لا لم يذكر ربما ياتي في شروحات اخرى في الممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ها. لماذا ابن مالك أنت مباشرة ذهبت إلى أحمد، وهذا علم، نعم عالم يبنى على الضم، هو من من الصف، لكنه علم تغنى العالمية عليه، ممنوع من الصف لكنه ليس علما، ها نادي نادي أباريق نادي شيعة فاعيل، ها كيف جوامع مساجد يا مساجد يا مساجد إذا كان غير مقصود، إذا كان ممنوع من صرف غير مقصود فينصب بماذا بالفتحة فينصب بفتحة لأنه ممنوع من صرف بماذا ينصب ويجر بالفتحة والله أعلى وأعلم نكتفي بهذا القدر نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم